إذْ أَخذْناَ مِي ثَاقَكُم لا تَسفِكونَدِمَا أَكُم وَلا تُخلِدُونَ أَ فُسَكُم ذَارِكُم ثمُم أَقرَْارتُم وَأَن تُم ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإي يَأتكُمْ أُساَاراتُ فَادُهُم وَهُو مُحََّّمٌ عَلَيْكُم إخْراجُهُم أَفَتُؤ مِنونَ بِبعَعْضِ الْكِتابابِ وَتَكفُرونَ بِبَعض فَمَا جَزَاءُمََ فَعَ ذَِكَ مِنْ كُم إِلَّا خِزْون فِي الحَياةِِ الدُّنْي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 بَسَمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 وَلَم م جَ أَهُم رَسُولم مِنْ عِدِ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَهُم نَبَذَ فرَريقُمْ مِنََّ نَأُوتُ الكِتاب نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وَماَا كَفَرَس لَمانُ وَلَ الشَّيطينَ كَفَرُيُعَمًا النَّ سَّحر يُعَّمونَ النَّ سَّحرَ وَماءُزِ لَ على المَلَكَين بِبابِه روتَ وَماروط وَماَا يُعَّمانِ مِنْ حَدٍ حَط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 إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى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 لَقُ يَوْمَ ل تَجِزِ نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئَوْ وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَ فَعهَا شَفَعََتُ وَلَاهُم يصَرُون وَإِذَ بَتَ ل إِبَرَهِي مَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن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 لَخِذُ مِمَّ قامِ إبَرَهِي مَ مُصَلَّ وَهِدَنَا إِلَ إبْرهِيمَ وَإِسمماعِلَ أَطَهِرَ بَيتِيَ للِطَّاءِ فينَ وَالعَكِ فينَ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 ضَرّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ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 ومن يرغب عن مدلة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 فذنَ ر تَقلَّ بَ وَجههِكَ في السَّماء فَلنُوًّا نَّكَ قِبَلَةً تَرضَّهَا فَولّ وَجَهَكَ شَطْرَ المَسجِحَرام وَحيَيثُ مَا كُ تُمْ فَوّوجوهكُ شَطرع